سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين جارية فيها سر rooms مرفوع وأكواب موضع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلَيَعْذُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما تذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تورى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم